مَا وَنَنْتُمْ أَن يَقُولَ وَظَنُّ أَنَّهُمْ مَالِعَةٌ حُصُونَهُمْ مِنْ اللَّهِ فَأَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُمْ بِأَيْدِيهِمْ وَايدُ الْمُؤْمِنِينَ فاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ وَلَوْلَا أَن كَفَرَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مُنْجَلَى لَعَذَّبَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ مُّهِينٌ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 ما قطعت من لينة او تركتموها قائمة على اصولها فباذن الله وليخزي الفاسقين وما افاء الله على رسوله منهم فَمَا اوجفتم عليه من خيم ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير ما افا قرا فلله ولرسول ولذل قربا ولليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولثا بين الاغنياء وَمَا آثَخَرُ وَسُولٌ فَخُذُوهُ وَمَا لَهَاكُمْ عَنْهُ فَانفَهُوهُ وَاسْتَغْفِرُوا لَهَا إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا وَيَنصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ قُلَائكَ هُمُ الصَّادِقُونَ وَالَّذِينَ سَبَقُوا الْأَوَّلِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ ولا يجدون في صدورهم حاجه مما اوتوا ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصه ومن يقشع نفسه فاولئك هم المفلحون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 وَإِن قُوتِلْتُمْ لَنَنصُرَنَّكُمْ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ لَئِنْ أُخْرِجُوا لَا يَخْرُجُونَ مَعَهُمْ وَلَئِن قُوتِلُوا لَا يَنصُرُونَ وَلَئِن نَّصَرُوهُمْ لَيُوَلُّنَّ الْأَدْبَارَ مَا لَا يُنصَرُونَ لَأَن counting أشد رهبة في صدورهم من الله ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ لا يقاتلونكم جميعا الا في قرى محصنه او من وراء جدر باسو بينهم شديد فاحسبهم جميعا وقلوبهم شتى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 قَالَ مَثَلِ الشَّيْطَانِ إِذْ قَالَ لِلْإِنْسَانِ اكْفُرْ فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِنْكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ فَكَانَ عاقِبَتَهُمَا مَأْنُهُمَا فِي والديني فيها وذالك جزاء الظالمين يا ايها الذين امنوا استقوا وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أولئك هم الفاسقون لا يستوي اصحاب النار واصحاب الجنه اصحاب الجنه هم الفائزون لو انزلنا خَاصَّعَ عَن مِّنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نُضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ وَاللَّهُ الَّذِي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلِيمٌ غَيْبُ وَالشَّاهِدَ وَالرَّحْمَنُ ذو الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الاثماء الحسنى